إن الله يرى كلا لئلا ميتهل نصف عم بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تبعه واسجد وبرتب